وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَحْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِج النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَفِقُ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَفِقُوا يقول لهم أجرا كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ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 So he made her ill würden. Oxide Surah Al-Qaeda The day you see the believers and the believers He will send them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 وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسن إنه يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون